بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م غلبت الروم في ادنى الارض وهم من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 شَاعَةَ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّغُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ فَأُولَئِكَ كفي العدا بمحضرن فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِلَى أَنفُسِكُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ لَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ كل قَانِتُونَ وَلَهُ لَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ كل قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ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 كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مِنَ أضل اللَّهِ فَلَن يَضِلَّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ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 ஊன்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 فاو بها وان تصبهم سيئه بنا قدمت ايديهم اذاهم يقنطون اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون فاتذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله و أولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المظففون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 شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 لِيَجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين ومن اياتي ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّذًا ضَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِلَّا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعَمَىٰ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ اجْعَلْ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ اجْعَلْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعه كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله لا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون في يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعذرون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ولئن اجئتهم بايه لا يقولن الذين كفروا ان انتم الا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقينون